السؤال رقم 28 في هذه الوضعية ألف أخفض من السرعة ب أفرمل داخل المنعرج جيم أحافظ على نفس السرعة أعيد في هذه الوضعية ألف أخفض من السرعة ب أفرمل الداخل المنعرج جيم أحافظ على نفس السرعة